لله لا اناد وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين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 وَإِن جَادَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذي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 كاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 يتل للعالمين وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله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 ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وهلئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا إلا أن قالوا اقتلوه أو حذقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 بعضه ومؤآكم النار وما لكم من الناصرين فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم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 قال رب صدني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا اننا نهدك اهل هذه القريه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 ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وباق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين انا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتبين وعادوا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم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 منسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من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 أُتْلُ مَا أُوَحِيَ إلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تنهى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنكر ولذكر الله اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تصنعون صدق الله العظيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا إليكم وإلهنا وإلهكم, واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله خذته بيمينك إذا لَوْ تَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آيات بينت في صدور الذين أُوتوا العلم وما يجحد بآياتنا وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم انا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 يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباقل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى اللجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالكَافِرِينَ يَوْمَ يَوْشَأُهُ العذابُ مِنْ صَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو قُوَّةٍ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على رب يتوكلون وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم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 عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم